أنت أول كل حاجة والبداية في كل شيء حب أول مرة يجي لما قلبي كان بريد أنت أول كل حاجة وأنت عارف كنت قيل وأنت أول حد يمشي دمعي كنت كنت أول حد برسم صور لي كنت أطر حد براط مرتدي بي كنت بين لنفسي الناس وكنت بقرى كنت عمري هسيب لكن كنت فقير عارف من البداية النهاية بقى في مش هيغلط في اختياره بس نعرف ذا مني كنت آخر مرة آمن ملأ من بسني ما افتكرش أحب تاني صعب قالت مرتين. مرحباك ملتك ملتك ملتك كنت أول حتى برس صور لي كنت أكثر حتى بأرسم كبير كنت بالنسبة لنفسي كنت أكرا كنت عمري بس ليك كنت فكرا Kun taumalattikin, kun taumalattikin, kun taumalattikin, kun taumalattikin, kun taumalattikin, kun taumalattikin, kun taumalattikin, kun